بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاث قريش إيلاثهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف